بسم الله الرحمن الرحيم يا رحيم وين لكلهم مزتين المزتين الذي جمع ماله وعده يحسب أن ماله أخلده كلا لا ينبذن في العطمة وما أدرك من العطمة نار الله الموقدة التي تطلع على لفده إِنَّ عَلَيْهِم مُصْطَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ